من الإشكالات التي تصب في هذه النكتة نفسها. الإشكال الأول: لماذا أمر الله عليه السلام بالخمس في سنة 2020 فقط دون غيرها من السنين؟ لماذا أمر بالخمس في خصوص هذه السنة فقط؟ غيرها من السنين أجاب عن ذلك سيدنا الخولي في سربور لأنه باعتبار أن سنة 220 هي سنة وفاك الله عليه، فأراد أن لا يخرج من الدنيا إلا وقد اقتدى بالرسول في سنة كه وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وآله أنه يأخذ الصدقات من المسلمين ليطهر أموالهم فبما أن سنته على أخذ الصدقات من المسلمين لتغطير أموالهم وتزكيتها فهو أراد سلام الله عليه أن أنه قبل وفاته يقتضي بهذه السنة فيوجب الخمس في سنة من سنين فاقتداءا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا هو مقصود عندما قال وهذه سنة عشرين ومنتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى نساة وفاة خوفا من الانتشار وسأفسر لك رحظه سأله الجواب مهندم متدرج. السؤال الآخر أنه لماذا استشهد الإمام عليه السلام بالآية خذ من أموالهم صدق؟ هذا السؤال ما طرحه وأثنى طرحه من خارج. لماذا استشهد الإمام بالآية خذ من أموالهم صدق؟ مع أن أخذ الخمس ليس واجبا على الايمان واخذ الصدقات واجب على الرسول فكيفيه الاستشهاد بغير محبه الآية تدل على وجوب الاخر واخذه للخمس غير واجب فكيف يستدل على الاخذ الغير الواجب بالآية الداله على وجوب كيف يتناسب مورد الاستشهاد مع محل الكلام مضافا عليكم السلام مضافا إلى أن الآيات متعرضة لماذا مضافا إلى أن الآيات متعرضة يغمحين مضافا إلى أن الآيات تتعرض لحكم قانوني على وجود الزكاة ونحن افترضنا أن الخمسة في اربعه المكاسب حكم ولايتي فكيف يتناسب مع شنو مع محل الكلام محل الكلام في الحكم القانوني ومورد العم عفر. محل الكلام في الحكم الولايتي ومورد الآية فكم قانوني نجيب عن ذلك لأنه لا يبعد ان الأخذ في الآية غير واجب خذ من أموالهم ليس الأمر هنا دال على الحق بل الأمر هنا دال على الحق يعني قوله خذ من أموالهم كأنه قال من حقك يعني الأمر هنا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية والحقيه في الآخر وقد ذكر في علم الاصول أن صيغة الأمر بطبعها تدل على الوجوب إلا أن تكون واردة في مورد توهم الحاضر فيكون ورودها في مورد توهم الحاضر قرينه على افالتها في الجواز مثلا عندما انا ارى مثلا طعاما ما اوقدوه ولا ادري انه يجوز اقدر اكل من طعام فعندما يقف صعب طعام كل هو ما جاء الوجود من كل فلأن من حقك أن تأكد الأمر الامر بطبيعته يدل على الوجوه لكن إذا ورد في مورد يتوهم فيه الحظر يعني يتوهم فيه عدم الجواز وروده في مورد توهم الحظر قرين على أن المراد به مجرد الجواز واضح؟ هنا أخذ أموال الناس بلا إشكال مورد توهم الحظر أخذ أموال الناس أو أخذ ضريبه من أموال الناس بلا إشكال هذا المورد مورد يتوهم فيه الحظر عدم الجواز فعندما يقول تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقتين قل هنا لا تدل على الوجود غير ما تدل على شنو الجواز المشروعية أنا من حقك يعني بما أنك ولي أمر المسلمين فإن الحق إذا أن تأخذ هذه الصدقات لا أن الأخذ واجب من عليه من حقه بناء على هذه النكتين حل الإشكال في المقام بالإشكال السابق فيما سبق سيدنا الخوي من قدس سرور استشهد بهذه الآية على الفرق بين الخمس والزكاه أن في الزكاة يجب الأخذ بقرده تعالى خذ من أمواله فالخمس لا يجعل الأقل من مورد في آية وجود الآية نقول أصول الآية تدل على وجود الآية وإنما تدل على مجرد المشروعية والحاة يعني من حقيا يأخذ الزكاة كما من حقيا يأخذ الزكاة. هنا في هذا المورد أيضا نقول الجواب عن مشكل في المورد هو هذا استشهاد الإمام بالآية باعتبار أن الآية لا تفيد وجوب الأخذ على الرسول وإنما كانت تفيد جواز الأخذ للرسول لعله أنه ولي الأمر فأيضا الإمام بما أنه ولي الأمر يجوز له الأمر لذلك استشهد بالآية <تصفيق> ثانيا ان أن استشهاد الإمام بالآية خذ من أموالهم صدقات ظاهرا في ان المراد الصدقه في الايه اعمم الذكاء ان المراد الصدقه في الايه كل حق يأخذ من الاموال سواء كان حقا قانونيا او حقا ولايتيا اعممم سؤال الامام قرين على ذلك سؤال الامام بالايه خذ من اموالهم صدقه على اخذ الخمس مع انه حكم ولايتيون حتى السيد سلم انه في هذا ولد سيد كلامه طبعاً عديد في ده استشهاد الإمام بالآية على أخذ الخمس في الذهب والفضة مع أن أخذ الخمس في الذهب والفضة حكم ملايح وليس حكم قانونيًا هذا الاستشهاد قرين على أن الصدق في الآية ليس الحق القانوني فقط ما هو أحد. يعني كل ضريبة يأخذها ولي لهم سواء أخذها بعنوان أنها حكم قانوني أو بعنوان أنها حكم صار واضح؟ خل هذا انتهى سؤال الآخر النهين قوله عليه السلام وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه ظاهر العبارة كما استغرنا نحن سادة أنه روم قولوا أرجبتم وقوله في سنتي هذا ولم أجب عليهم في كل عام وانا ولا يكلمون أرمكم قانون فماذا تقول يا سيدنا قال هنا الولايتي في التطبيق لا في نفس الخمس نفس الخمس واجه واجه الكلام لكن هو أعمى الولايتي في مقام التطبيق طبق الخمس الواجب على الذهب والفضه معنى مواجب في الذهب والفضه الخمس من غير الزكاه ورفع الخمس عن اربعه تجاره رفع الخمس عن مورد وجعله في مورد اخر هنا الولايه مو الولايه في اصل ثبوت الخمس أصل ثبوت الخمس حكم قانوني ما في كلام الولايات طبق الإمام في مقام التطبيق، مو في مقام أصل الثبوت، أصل الخمس ثابت معكم ولايات. إنما وين طبقا رفعه عن أربعة تجارس وضعه في ذهور الصلاة كما وضاهر الآية. وإنما أوجدت عليهم الخمس في سنة هدف الزهر والخطة التي قد حال عليهم الحول ولم أوجد ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح إن ربحه في تجارة ولا ضيعة يعني ولا ربح في ضيعة رفع الخمس عن مورد وضعوه في مول هذا مورد الولايه مو مورد الولايه اصل الحكم اصل الحكم ثابت الحكم القانوني لا ثلاثه فيه واضح يعني ان الكيفيه التي اختارها الامام للتطهير تختص بهذه السنه وهي ايجاب الخمس في خصوص الذهب والفضه التي قد حال عليهم الحول وإسقاطه عما عداهما من المتاع والآنية والدواب والقدم والربح والضيعة إلا في ضيعة الخاصة في السنة في آخر الحديث فإلى هنا أسقط عليه السلام الخمس عما سوى ذلك في هذه السنة بالخصوص ولم يبين وجه السقوط وكره تفسيره واحتمال النوج وجوهه هو أنه وفاته كما ذكرنا في السؤال الأول هذا الكلام يتنمه كلامه في الصفحة المقابلة صفحة ناديل وقد تقدم أن ولي الامر له الولاية على ذلك فله إسقاط الخمس عن التجارة وجعله في الذهب والفضل ولو مؤقتا لمصلحة يراها مقتضيه لتنبيل البعض في البعض سيما في مثل الذهب والفضة بعد حلول الحول الكاشف عن عدد الحاجة أنهم المأمونة رحمه <تصفيق> الله لأنهم هم المأمونة لذلك أخذ الخمس إذا سيدنا قد سرع ترى بأن الحكم واجب لكن قال مو في أصل الخمس في كيفية رفعها من مورد جعلها في موردين والجواب عنه لان مثلا نبدا عنا اصل ثبوت الخمس اصل ثبوت الخمس في الشريعه الاسلاميه حكم قانوني الايده العلوي خمسه ارباع المكاسب كلامني ها نروح وين نجي هذا الموضع قاعدين بنحكي اصل ثبوت الخمس اللي ما قاعدين نتكلم فيه اصل ثبوت الخمس في الشريعه الاسلاميه حكم قانوني ثبوت الخمس في ارباح المكاسب حكم قانوني حكم الهي بنقول والدليل على أنه حكم لا يجعل ان رفعوا الإمام هو لا الإمام القانون لا يقبل الراحل ولذلك هو قد يسرر خلافا لبعض البناء هو قد يسرر ما يقبل حتى المسمى هو قد يسرر لا يقبل ولا الرسول هو قد جسد زويه بذلك بأنه بانه لا يثبت النسخ للرسول صلى الله عليه وآله يعني ينسخ القران يعني ان الرسول ينسخ ايه في القران ولا يثبت النسخ للامام المعصوم بان ينسخ ايه او ينسخ حديثا من احاديث الرسول الا اذا قام الاجماع على ذلك في موردين أما إذا ما قام الإجماع على ذلك المورد ولم يقم كما هو يذكر أنه أصلما ما تبث على المورد منه. لو قام الإجماع على أن هذا المورد مما نسخه الإمام الصادق أو مما نسخه الرسول صلى الله عليه وآله ما تعني قام الإجماع وأما إذا لم يقم الإجماع, يقوم الإجماع. ولم يقم الإجماع هكذا من ولم يكتب ولذلك يجيب عن الحديث هذا الوارد صحيح عندنا الرواية صحيحة يسأل الإمام الباطر عليه السلام ما بال اقوام يروون ما بال عن رسول الله الحديث لا نشك في وثاقه وجمع رواة رسول الله لا نشك في وثاقتهم ثم مثل أبو ذر سلمان ويأتي منكم خلافه حديث وارد عن الرسول أو ردهم البقرات توجب خلافه عكيف الخلاف هذا ماذا واقامين يرون عن رسول الله الحديث لا نشك في وثاقتهم ثم يجيء منكم خلافه نسوي هذا حاله قال له لينا عليه السلام إن الحديث صدق ما يصفه الله يعني من مسح الحديث نسيب يختلف صحيح السنن يقول لا مراد بالنسخه مطلق مقيد يعني صدر من الرسول حديث المطلق الامام يقيده قام بان الامام يرفع حكما ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ممكن, ممكن ان هذا الحق لم يثبت لهم الا في مولده مثلا قام بهما فيُخمر الحديث على ان إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن يعني مطلق مقيد هذا كلام مطلقنا قيد من هذه الرسول من هذه الناحيه سيدنا قد يسسر الله يقول لأنه أصل الخمس ما فيها تطبيق الخمس تدادوا للتطبيق دون أرباح اتجارة هذا يحقق لا يقوم بها المدادة احنا بالأصل ثبوت الخمس حقق قانوني يعني في عباظنا أخرى ثبوت الخمس في غنائم إن الحرفة كون قانونية هذا لا يمكن. لكن ثبوت الخمس أصل ثبوت الخمس في أرباحي ما كاشفة أصغ في بوت في أربعة المقامات، ودري على ذلك ربوب المقام وكيف يرفع مقامين مع ثلاثة الأناصخ؟ كيف يرفع سقما قامنيا ثابتا بالقرآن؟ هذا ما يدل على الحكم لا بل نصوص التحليل التي ستأتي في آخر الكتاب نفسها قرين على الحكم لا تحليل شيء يدل على الحكم لا إدي كيف اذا هذا المختار من الاثر الذي وهو وهو هو العصب الحساس لا غيره الرابع الذي تعرض له صاحب المدارك وقال بأن في الرواية إشكالاً من جهات تمنعنا عنه إختارين وإن كانت منها هذه الجميلة حيث أوجب الخمس في الذهب للفضة مع أنه لا يجب فيه ما إلا البكار بالإجماع الذهب للفضة لا يجب فيه إلا البكار فكيف أوجب الخمس فيه خلاف ضرورة سيدنا قدس سراء جاب عن ذلك بأنه هناك جواب الجواب الأول وجوب الخمس في الذهب والفضاء عنوان الريح لا ما هذا الذهب يعني مو الخصوصية في الذهب والفضه الذهب والفضه إذا حال عليهم الحاول ولم يكون من المستعملات أو كان من المستعملات لكن زائد على مقدار المتعارف فالذهب والفضة اللذان يحول عليهم الحول يعدان من الربح فوجوب الخمس فيهم من باب أنهما ربحون مو من باب أنهما ذهبون في الضمان. يعني لا بعنوان الذهب والفضة ثبت فيهما الخمس فالبعنوان شنو الربح الجواب الثاني لنفترض ان الخمس ثابت في الذهب والفضه شنو بعنوانهما لا بعنوان انهما ربحان بعنوان انهما لا مسطور وشنو موجود الحكم ولا لا لا تجب فيهما الزكاه لا يجب فيهما الا الزكاه غير من حيث الحكم القانوني صح من حيث الحكم القانوني لا يجب في الذهب والفضه الا الزكاه لكن هذا لا ينفي ثبوت الخمسه ما بنحو الحكم ولا و لا ينفي الجواب الاول قال لو اريد من الذهب والفضه ما كان بنفسه موردا للخمس كما لو وقع ربحا في تجاره كما هو غير ضعيف فالامر ظاهر إذا عليه يكون هذا استثناء عما ذكره من السقوف الاربعه هو اسقف الخمس اربعه تجارات الا في الذهب والفضة فيجب فيهم الخمس بعد حلول الحرم. لا بعنوانهما الأولي بل بما أنهما ربع في تجارا ولا ضر في ذلك. واضح؟ وأما مع التنازل عن ذلك ودعوى ظهورها لا لا مو التنازل بس لا لابد من هذا التنازل. صهر الرؤاة في انه الخمس ثالثين لاب عنوانهما لاب انهما ربع. في ذلك. الرواية وإنما أوجبت عليهم الخمس بالذهب والفضة التي قد حال عليهم الحاوث بس أن يجب الخمس التالي في فضة بما هم جاء بفضلهم وما هم جاء بفضلهم وقرين على ذلك وما بعد ذلك ولا ربح ربحه في تجارة فلابدنا استنازل عن هذا الجواب نجي على جوالك. ودعوى ظهورها في إيجاب الخمس فيهما عنوانهما الذاتي يعني عنوان الذهب والفضة حتى لو لم يتعلق بهما خمس الأرباح كما لو كان إرثا وحال عليه الحال فلا ضير فيه أيضا. يعني نجد الكلام أن الخمس ذات في الذهب والفضة بعنوانهما لكن لما عرفت من أنه عليه السلام ليس بصدد بيان الحكم الشرعي يعني مقصوله انه هو المصطلح اللي احنا نركض عليه ومو تعبيراته موجود يعني ليس بصدد بيان الحكم القانوني وانما بصدد بيان الحكم الولايتي ليس بصدد بيان الحكم الشرعي مطلقا بل اوجب عليه السلام الخمس في خصوص سنته هذه وقد تقدمه الناولي الأمر <تصفيق> يعني مقصد ولايتي هذا الجواب الثاني وهذا هو المطلوب والمدعاء فهذه الجملة لا توجب سقوط الرواية عن الحجية. بل توجب سقوط الرواية عن الفجية فهذا بعد ان صار الله ربكة من توجب سقوط الرواية عن الفجية كما لا يفضل. ومنها قوله هذا حكي لصاح المدارك اهناك يحتاج الى يشور المدارك حتى يفهم شنو ما الكلام صحيح الكلام اصلا لا له معنى يعني يقول لكم ما حدثه قبل وشيني قبله وشيني هو المعنى الأجواء والسئين إذا رأيت بالكبر هذا وادي وهذا هدفه وادي و شيني إذا بعدكم مدارك ما حدثه مدارك إذا تدر الشكرين يوم حدث الخنس في هذه الجواية عندنا مقارنة وشيني جائعها المدارب. إن الإشكالات التي طرحها صاحب المدارك قد سره ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب هذا الإمام جعل من الفوائد فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغني ما يغنمها المر والفائد يفيدها وفصل ذكر من الغنائم والفوائد مال يرحمك الله مع أن المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب لا يخلو إما لقطة إما مجهودنا، ترى؟ إذا كان لقطة فاللقطه أخذت فيها أنوان ضياع بيع وما ترد فريضة أنه مال ما لم ولا يعرف له صاحب لو كان مقصوده بذلك اللقطة. لم يكن هناك أي قرين على أنه مرد للضياع اللقطة مردها الضياع المال الضائع هو اللقطة ما يصدق عليه أنه ضائع هو الذي يعد لقطة في هذه ما افترضت عنوان الضياع أصلا مال يؤخذ ولا يعرض له صاحبه ما عنوان الضياع حتى نحملها عمل اللقطة فتكمل على مجهور المالك ومجهور المالك لا يجوز امتلاكه مجهور المالك بعد البحصيل عن مالكه واليأس منه يتصدق بيه فإذا كيف الإمام افترض ملك وردح وأوجب فيه الخمس ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب هذا مجهول المالك بعد مجهول المالك لا يؤخذ ولا يملك ولا, ولا يكون ردحا حتى يجي فيه الخمس بل يتصدق بيه صار واضح فكيف الإمام عدها هذا من موالك مع النهضة اسم الله الفراح هذا كله سيدنا أخوي قد السر أعجاب عن ذلك لأنه لا هو ما قال ومال يؤخذ ولا يعرف صاحبه قال ولا يعرف له صاحب لو عبر نوعبر هالعبارة مال يؤخذ ولا يعرف صاحبه لكان إلى الصاحب لكن الصاحب غير معلوم فيدخل في عنوان مجهول المال لكن انه يقول مال لا يعرف له صاحب اصلاً. يعني من المباحات الاصليه مال وجده الانسان ما يدري اصلا الى مالك هذا المال او ليس له مالكون من الاساس انه يدوشنو يقول انه بوحد اصلي بالحيادة يتملك بالقانون بالحيادة يتملكه بعد مال لا يعرف له صاحب لأنه مباحد الأصلين ويتملكه وفاهم فيه طبعا قابل يقيد هذا الكلام بما لم يكن عليه أثر ملكيات وإلا إذا كان عليه أثر ملكيات فحيدين وكن شو ما؟ هذا محام لكن عديد آثار خصوصا أن سيدنا الخوي لا يرى الإعراب من وما يرى الإعراب واحد لا مفلأ أموال في الشارع ما, ما فيه الضوء وما يرد عراض المملك نزل إذا ما يرد عراض المملك لابد من التقيق بعد أنه مال لم يعرف له صاحب ولم يوجد عليه أي أثر من البكية وإلا إذا وجده أثر من موسيا وشفتنا في أنه أعرض عنها لم يرد عراض الله علمنا بأنه أعرض مفلضا من الإعراض maar je zorgt er niet toe. Maar je zorgt er niet toe. we het over وصلى الله على محمد وآله الطاغرين الكلام فعلان لأن الخمس ألف وثابت في مطلق الثائبات الهباد والهدية والجائزة والمال المصادة أم لا صاحب العروة في دسسه أول اشتياق، وقال عن أحواط ثبوت الخمس في الهبة والهدي والجارية والنعيم الصالح، ولكنهم في البيل قال لا يخلو عن كوار، فترقى من الاحتياط الاستواء. المطلب الأول في بيان معاني هذه العناوين التي ذكرها صاحب الأرواح في وطول والمطلب الثاني في تبوت الخنس فيها أما المطلب الأول فهو أنه ما هو الفرق بين عنوان اللبان وعنوان الأدية ما هو الفرق بين عنوان الغباة وعنوان الهديات هناك فرقان طرحكما بعض الفرق الفرق الاول فرق لغوي وغفي وهو ان الهديات ما يملك على سبيل المحبة والذات فما يملق على سبيل المحبه والموده قال له هديت وما يملق على نحو المعان قال له كبير ولذلك نرى بان الكبير تنقسم الى قسمين هيبه معوضه وهبه غير معوضه فاذا وهبه الكتاب بدون شرط فهو هبه غير معوضه واذا وهب الكتاب بشرط ان يهبه في المقابل شيئا اخر فهو هبة معوضه الهبه تنقسم الى قسمين معوضه وغير معوضه لانه لم يؤخذ فيها عنوان المودة والمحبة واما الحديث لا تنقسم الى قسمين معوضه وغير معوضه لانه اخذ فيها هذا العنوان هذا فرق لغوي المنفي وإن في الأحكام الشرعية والآثاء الشرعية فقرأنا الفرق الثاني الذي طرحه بعض أهل فاضل هو أن الهدية إيقاق والهباء عقد فإن الهباء مشتمل على إيجاب وقبول وأما الهدي في إيقاع ما حب لا تشمل على إيجاد المقبول مثل غامض السائر الإيقاعات كالعذف والطلاق وما أشبه ذلك إلا أن هذا الفار محل تأمل باعتبار أننا لا دليل عليه لا لغة ولا عرفا ولا فتوة فإننا لم نجد احدا من الطائع. أو من الغاربين نص على هذا آل المعنى وهو أنه يعتبر القبول في الهباء ولا يعتبر القبول في الهدية فهذا الفرق الثاني عند تأمر واضح. وأما الفرق بين الهبة والهدية والجائزة فواضح أن الجائزة هي ما يعطى مقابل عنوان معين، إنما يعطى مقابل مهارة في عملين، وإنما يعطى مقابل شرف معين منصب معين. على أي حال، عنوان الجائزة أخذ فيه معنى المقابلة مع عنوان معينين. وحين إذن الجائزة قد تشمل الجوعانات وقد تشمل الهداة يعني بعبارات أخرى بين الهداة وبين الجائزة عموما من وجه اعتبار أن الهداة تفترض عن الجائزة في موضع لا يكون هناك مقابلة لشيء والجائزة تفترض عن الهداة في موضع تكون الجائزة مجرد إيقاع أما إذا كان الجعال فإن الجعال إيقاع لا يعتبر فيه قبول في هذا المورد تصدق الجائزة ولا يصدق عنوان عباد فبينهما رموء من الواجب وأما المال المصابه المال المصابه كما ذكر سيدنا الحوار الذي سلف بالشريف في هذا الكتاب أن المال الموصى به يتصور على ثلاثة أشخاص. النحو الأول أن يكون تكون الوصية عهدياً بأن يقول لوصيه أعد إليك أن تدفع المال لفلام لفلان بعد وفاته. فهل سما وصية عهديه او النحو الثاني ان تكون وصيه تدليكيه بان يقول المال الفلاني لفلان بعد القاكين هنا سواء كانت الوصيه عهديه بان عهد الى وصيه أو كانت تمليكيه بانم يعد الى احد وانما هو في وصيته من التمليك كلاهما فله مشكله في علم التباع لانهما كلاهما يتوقفان على عنوان على القبول من الموصاة واما اذا كانت الوصيه تمليكيه ايقاعيه هذا النحو الثالث وكما يذهب إليه المشهور المشهور يذهبون إلى أن الوصية عنوان تنبيكي قاعدة معكب فلا يتوقف على قبول المصالح، بل حتى لو لم يقبل هو لا <تصفيق> نعم له حق الرد، إذا ردها انفسق إيقاع وصيه لا أن القبول شرط فرق الفرق بين أن نقول بأن الموصال لا يملك المال حتى يقبل هذا معنى أن الوصية عقد مشترط في إجابة القبول. ودارت نقول بأن الموصال يملك المال قبل أو لم يقبل، لكن له حق الرد. فإذا رد، فرده يعتبر إيقاع مقابل ذلك الإيقاع. يعني إيقاع الوصية يملكه ورده يفسخ الملكية بعد ثبوتها بس مثل الملكية ما تنفسها يفسخ الملكية بعد ثبوتها ويرد ويردها إلى مالكها الأول فحق الرد عبارة عن إيقاع آخر فاسخ بالملكية بينما القبول هو جزء من العاقد يعني جزء من السبب المملكة فرق بين المعنين واضح؟ خب فإذا الوصيين إن كانت عهدية أو تذيكية عقلية فهي عقد وإن كانت فهي وإن كانت ايقاعيه فهي سلف الخاص من المعنى ولا تدخل تحت عينهم هذا ما يتعلق المقبل اما ما يتعلق بالمطلب الاخر الثاني وهو هل يجب الخمس في الهدايه والهدية والجائزه والمال المصاب أم لا استدل على ثبوت الخمس في المقام بعده ادله الدليل الاول الآية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قدوس والمراد في الايه كل ما يستفيده الانسان سواء كان قليلا او كثيرا خطيرا او غير خطير كل ما يستفيده الانسان فهو غنيمه فمراد بغنمات الايه معناه لغوي فهو مطلق ما يستفيده للإنسان ويرفحه سواء بالاكتساب ربحه أم قهرا ربحه وهذا الاستدلال سبق وأن تأملنا فيه بأنه لا يبعد أن الغنيمة في الآيات بفكم السيار ظاهره في غنيمة ذات الحرب أو لا قد محتفا بما هو صالح للقرينيات وحينئذ لا ينعقل لها ظهور في مطلق الفائدة ومطلق الرئيس الدليل الثاني الذي استدل به على ثبوت الخمس الهبت والهدية والجائزة والمال المصادح هو الإجناع فإن المحقق والشهيد محقق صاحب الشرائع والشهيد الأول في الدروس قالوا يعني لا خلافة في دروس في, في الدروس ولم يخارف لبنه الدروس ولكن هذا الإجماع أولا في مقابله إجماعا وهو ما ذكره من إدريس نفسه فإن إدريس أستابق زمانا على شهيد قال بأنه لم يقل بالخمس إلا أو الصلاح الحليم ولو كان صحيحا لنقل أنتاجه متواتلين المتلعينين والأصل مقابل تلك الدعوة معارضة بهذه دعوة دعوة إجماع المحفف والشهيد على أن الحكم على أن ثبوت الخمس اجماعيون معارضة بدعوة من على أن عدم ثبوت الخمس هو المجمع عليه لأن ثبوت الخمس هو المجمع عليه مضافا إلى أن الإجماع لو ثبت بالمقام فهو إجماع مدركي لا تعبلي يعني إجماع مستند إلى الأدلاء التي سنذكرها على شبيل الحرام لأنه إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام الدليل الثالث الذي استدل به ما ذكره الشيخ الأنصاري والشيخ الثاني من أن الهباء يصدق عليه عنوان الاكتساب الاكتساب هو طلب مال والإنسان عندما يقبل الهباء قبوله للهباء يعد طلباً للمال فتدخل الهبه تحت عنوان الاكتساب هذا المعنى لبيل. الذي الذي ذكره الشهيد الثاني والشيخ الأنصاري وارتضاه السيدان سيد الحكيم سيد الفوري كل سسرة همان فأنه هو النعم الكلام فإن قبول الهدنة وعن الاكتساب وقلب المال فيصدق على الهدنة أنها مال مكتسب يريد على هذا الاستدلال كما أشار إليه إبن سيدنا الفوري فبير السبب المهور لا يبقى ناشية لأن موضوع الفومس ليس هو الاكتساب حتى ندخل الهبة تحت عيون الاكتساب فيجب فيها تبت العشن من النقر أنت غايت ما أثبت هنا أن الهبة نوع من الاكتساب وبهذا يتوقف على أن الاكتساب تجب فيه الفونس حتى إذا ثبت في الاكتساب الفونس والهبة نوع من الاكتساب فيجب في الهبة الفونس فهذا يبدو على فان فإننا ولكن <تصفيق> يجب في يكون الخمس للآية يكون الآية تدل على هناك مطلق حسب هناك هم يعني أن الآية تدل على من مطلق هناك فيه يكون هناك مقتصر يكون غير مقتصر يعني عنوان من يكون لا من له في موضوع الخمس ما له يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وإذا سمزنا إلى النصوص النصوص صالح لموثقة سماعاء التي سيجد لتلام إهاد في كل ما أفاد الناس الفومس في كل ما أفاد الناس من قليل ونالكبير فحين نجدين ما ندخل يعنوان الاتفاق إذا نحن نتعب أنفسنا ونزخل الهبة تحت عنوان الاتفاق هذا فر فرأن يكون عنوان الاتفاق موضوعا للفومس ولا مدخلية في وجوب القوم سننظر أنه لا ولا موضوع ما له الموضوعية إن كان فهو مطلق فإذا سواء كان صدق عليها ومتساب أم من يستقع عليها ومتساب وإنه يمكن الشيء هو الكلام هو الكلام مجرم هل نقاش لو اكتسب شيئا قليلا أول كلام من جي في الخمس أول كلام معدة دليل على في الروايات نبين أن موضوع القدر المتيقن لما جي في الخمس المال الذي له خطر يعني لأونك أسان ولا لأونك أسان إذن هذا الدليل ما يبتع. يبقى الآن روايات وأصح الروايات سندا هي عن الروايات فنحن هذه الروايات ونستقبل أنها هل تدل على وجود الخمس في هذه الأشياء أو لا الرواية الأولى صحيحه علي بن منزيار الطويلة نقرأ أين قال عليه السلام فيها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطرون سيدنا القوئي قد قرب الاستدلاب بهذه الفقرة بتقريبين التقريب الأول للاستدلال بهذه الفقرة أنه ثبت في الأصول أن الواصف لا مفهوم له، ولكن له مفهوم جزئي. فإذا قال المولى في الغنم السائمة زكاة، ما يدل كلمة السائمة؟ على ان الغنم المعروفه لا زكاه فيها لا مقصون له في المعنى الذي يحكي الوصول يعني انتفاء الحكم عند انتفاء العنوان في هذا المعنى لا مقصون له في الغنم السائمة زكاه لا يدل عنوان السائمه على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا العنوان تجد انه لا زكاه فيه في الغنم المعروفه هذا المعنى مثل ما يوصح الكفاية والأكثر الوصولي والوصف لا مفهوم لكن سيدنا يذهب إلى معنى يؤيده فيه في هذا المعنى السيدان السيد الصدر والسيد السيستان أنه لا مفهوم له لكنه مفهوم جزئي جي المفهوم الجزئي؟ وهو أنه الوصف يدل على أنه ليس الموضوع هو الطبيعي يعني مثلا في الغنم السائمة زكاتون صحيح السائمة لا تدل على أنه لا خمسة في المعلومه لكن تدل على أنه ليس موضوع الزكاة هو مطلق الغنم لأنه لو كان موضوع الزكاة هو مطلق الغنم ذكر السائمة يكون حين ذلك لا معنى له فإذا فراعا من اللغوية نقول أن عنوان السائمة إن لم يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا أقل أنه يدل على أن موضوع الحكم ليس هو مطلق الطبيعي وإلا لو كان الحكم هو مطلق الطبيعي لكان ذكره مغوان فراما من اللغوين قل يدل على هذا المقدار على أنه ليس موضوع الحكم مطلق الطبيعي ليس مفهوم جزئي فالوصف لا مفهوم له بمعنى المرفوذ عام لا مفهوم لها لكن هو مفهوم بهذا المعنى وهو انه يدل على موضوع الحكم ليس هو الطبيعي وإلا لكان ذكر الوصفي لا وين صار في المقام كذا بي. لو كان موضوع الحكم مطلق الجائزة التي لا خطر واضح والجائز من الانسان للانسان التي لها خطا التي لا خطر لنا مفهوم ان لا تدل على ان الخمس ثابت في الذي التي ليست ليس اذ ولكنها تدل على ان موضوع الخمس ليس مطلق الجائز متفق وإلا لو كان موضوع الخمس مطمق الجائزة لكان ذكر القيدي شنو ما هو فإذا القيد ما يدل على المفهوم بالمعنى المتعارب لكن يدلع على هذا المقدار من المفهوم أما موضوع الخمس ليت مطمق الجائزة فالراضع إلى هالآن الدعوة ما ترتك لأنه يريد أن الخمس مطلق الجائزة وإلى الآن سياق كلامه يدل على العكس على عكس دعوة ان العنوان التي لها خطار ان لم يدل على انتفاء الخمس عند انتفاء الخطار يعني في الجائزه التي لا خطر فيها فلا اقل من انه يدل على ان موضوع الخمس ليس مطلقا جائزه والا لكان ذكر القيثر بناء على هذا الها الان تقرير على ثلاث كذلك لازم يقول كيف نصحح الاستدلال؟ نصحح الاستدلال بها لك أنه التي لها خطر أخذ على نحو المشيريات وهذا الكلام كلام كلام السيد الحكيم وغالبا ما يستقي ويستقي من السيد الحكيم نحن الله من دون إشارة الله هذا كلام السيد الحكيم رحمه عنوان التي لها خطار أخذ على نحو المشيرية لا على نحو الموضوعية الموضوع ما إلى موضوعية التي لها خطار مشير إلى شيء وهو أن الجائزة التي لا يكون لها خطار غالباً ما تجي أخر السنين لكن الجائزة التي لا خطر لها غالباً ما تصرف في المؤونة مسانين ولا يبقى لها استمرار إلى ما بعد معو السنه بخلاف الجائزة التي لها خطر فإن الجائزة التي لها خطر تبقى إلى ما بعد السنه فقوله والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ما مراد أن الجائزة التي لا خطر لها ليس فيها خوف لا مراد أن الجائزة التي لا تبقى بعد موسم السنة وليس فيها خمسة لا إشكال حتى من يقول حتى من يقول بأن الخمس ثابت في كل جائزة إنما يقول بثبوتية بعد استثناء موعد السنة فبما أن موضوع الخمس هو الجائزة بعد استثناء موعد السنة أو الفائدة بعد استثناء موعد السنة موضوع الخمس هو هذا. النمام جاير يقول بأنه الخمس ثابت في الجائزة التي تبقى بعد مونة السنة والجائزة التي تبقى بعد مونة السنة إنما هي الجائزة التي لها خطران، فعنوان لها خطر لا مدخليته ما له المدخليه هو البقاء بعد مونة السنة وإنما أخذ عنوان لها خطر مشير إلى موضوع الخمس، صار واضح؟ فلو كانت عندنا جائزه لا خطر لها لكن بقيت الى ما بعد موسمك تجد يدك لاننا افترضنا ان المعنوان التي لا خطرنا ما هو مشير الى ما هو موضوع الواقعي وليس لامتحليتين صوابح ومصير هذا التقريب يرد عليه بانه اولا حمل لله على المشيريه خلاف الاصل العقلاه فان الاصل العقلائي في كل قيد هو الاحتراز كل قيد يؤخذ من اصل القالفي كل قيد يؤخذ في كلام اي متكلم فالاصلي به حمله على نية احترازيه توضيحيه مشيره معرف على كل الحمد. أحتاج إلى كذب. خلاص الأصعب أخذ. هذا ثاني بأنه عندما تقرر بأن هذا العنوان، العنوان الذي لها خطرون لا مخليت له، وإنما هو مشير إلى هذا إلى البقاء بعدما هو نفسنا وعن البقاء الجائزه التي لا تبقى بعدما هو نفسنا بعدما يستقع لها النهارة فالجائزة لا يستقع لها ما بطيء للشيء الثاني نقول هكذا بأنه الجائزة التي لها قطر لو كانت عنوانا مشيرا إلى الجائزة التي تبقى بعد مؤونة السنة الجائزة التي تبقى بعد مؤونة السنة هي التي يصدق عليها عنوان الرب والجائزة وأما ما لا يبقى بعد مؤونة السنة أصلاً عنوان الرب والجائزة لا يصدق عليه أصلاً خارج عن محل لكلامها وبالتالي يكون هذا خلاف المفهوم الجزئي للوصف قطعاً الآن يكون خلافة لأنك سلمت بأن الوصف له مفهوم الجزئية سلم بذلك. ومعنى المفهوم الجزئي شنوه أنه ليس مطلق الجائزة فيه خمس هذا معنى المفهوم معنى المفهوم الجزئي أنه ليس مطلق الجائزة فيه الخمس وإنما الجائزة التي تبقى بعد مؤونة السنة هيلك فيها الخمس هذا ما حصل كلامه والجائزه التي تبقى الجائزه التي لا تقارع بعد ما انسمى اقيمت بجائزه ثم حصل على شيء بعد حصل على شيء وانتهى وصرف المؤمنون الذي نريد أن نقول بان ما ذكره سيدنا قدس سرره كما عند الحكيم من أن عنوان التي لها خطرون مشير إلى الجائزة التي تبقى بعد مهونة السنة نقول بأن غير الجائزة التي تبقى إلى بعد مهونة السنة والله يصدق عليها عنوان الرين فهي خارجة عن جنوب عن محل كلامنا تخصصان وبالتالي يكون موضوع الهومس مطلق الجائزة وهذا خلاف المفهوم الجزئي ما بكنا نسأل رابطه مريد ماذا كنتم إشكال مقتضى المفهوم الجزئي أنه ليس موضوع الخمس مطلق الجائزة بينما مقتضى كون الذي لها خطر مشير أنه موضوع الخمس ومطلق الجائزة لأن لا يبقى بعد مول سنة أصلا ليس جائزة أنه أولي وهذا خلاف المفهوم الجزئي هذا بالنسبة الى استدلاله قد يستطيعه وأما التقريب الثاني الذي ذكرته فقال بأن الروايات لا تدل على الوجود لكن لا تدل على عدم الوجود الروايات لا تدل على الوجود الرواية لا تدل على وجوب الخمس في مطلق الجائدة لكن لا تدل على عدم الوجوب لأن الوصلة مفهمة لها فهي لا تدل على وجوب لكن لا تدل على عدم الوجوب هو نتجه وإذا لم تدل على عدم الوجوب فنحن نثبت الوجوب بعدم القول بالفاصل فَإِنَّ الَّذِي يَقُولُ وجوب الخمس الجائزه الَّتِي لَا خَطَارِ يَقُولُ وجوب الخمس الجائزه الَّتِي لَا خَطَارِ فَعْلِمُ فُوَدِ الْفَاطَرِ أو بالروايات الأخرى الجواب على ذلك الرواية لا تذلع الموجودة صحيح ولا تدل على عدم الوجود ولا مهامات دائنه تدل على عدم الوجود موضح جدا لا تدل. تدل على عدم الروايه لا تدل على الوجود ولا تدل على عدم الوجود بذلك تدل على علم الوجود اثبات الوجود بعدم القابل الفاق دليل اخر لما صار روايه ناجاي مستجد بالرواية هذه الرواية تدل أو لا تدل، أما إثبات الوجود بعدم القول بالفصة الاستدلال إلى دليل آخر هو على مقال الوصول الإجماع بعد، ماذا؟ دليل آخر. لا ما هذه أنه هذا التقريب الثاني